والخروج من ا ل أ ز م ة التي حلت بهذه ا ل أ م ة على وجه الاستعجال أ م ا إ ذ ا طلبنا ا ل إ ص ل ا ح وطلبنا النهوض بغير معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ف ش أ ن ن ا ش أ ن من يكتب على الماء أ و يخط في الهواء من نظر إ ل ي ه يشق في عقله كذلك أ ف ر ا د ا ل أ م ة إ ذ ا أ ر ا د و ا النهوض والخروج مما نزل ب ا ل أ م ة وبالبلاد من ن ك ب ا ت ليس لهم إ ل ا سبيل واحد وهو ما أ ش ا ر إ ل ي ه ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س رحمه الله عليه ورضي الله عنه لن يصلح أ م ر آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا وكما تعلمون ولا يخفى اخواني ن بعثه ي ن ا الله صلى ل وآله وسلم ي ه ب ع ربنا عز وجل إ ل ى الناس ك ا ف ة و إ ل ى العرب خ ا ص ة والعرب كما تعلمون ولا يخفى كانوا ا م ة م ت ن ا ث ر ة م ت د ا ح ر ة ي أ ك ل القوي منهم الضعيف يستبيح الحرمات ما تركوا من ن ق ي ص إ ل ا و أ ت و ا بها ومع ذلك كان عندهم كثير من الفضائل فلما بعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إ ل ى هؤلاء القوم ب د أ صلى الله عليه وسلم يربيهم على كل ف ض ي ل ة ويجعلهم يتخلون عن كل ر ذ ي ل ة و أ ع ظ م الفضائل و أ و ل ه ا إ ف ر ا د المولى عز وجل ب ا ل ع ب و د ي ة و ب ا ل ر ب و ب ي ة و ب ا ل أ س م ا ء والصفات الشاهد حتى أ د خ ل في الموضوع إ ن معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م هي السبيل ل ل م ه و ض لهذه ا ل أ م ة والذي نعنيه ب ك ل م ة معالم ا ل ت ر ب ي ة هو ت ن ش ئ ة الفرد بملكاته وقدراته حتى يصل إ ل ى د ر ج ة الكمال ت ب ق ى ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ت ن م ي ة ملكات الفرد و ق د ر ا ت حتى يصل إ ل ى د ر ج ة الكمال ت ب ق ى ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ا ل آ ي ة التي سنتناولها بالشرح وبالتفصيل ومن خلالها نستل معلم ا ل ت ر ب ي ة هي ا ل آ ي ة رقم اربع وعشرين من س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل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 استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم الجزء ا ل أ و ل ا واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون إ ذ ا نظرت إ ل ى ا ل آ ي ة بشيء من ا ل د ق ة والتمحيص تجد أ ن ا ل آ ي ة اشتملت على ثلاث جمل م ن ف ص ل ة وركزوا ا ل أ و ل ى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم دي ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى ا ل ث ا ن ي ة واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه ا ل ج م ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة و أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون طيب نفصل أ ك ث ر حتى نستوعب ونصل إ ل ى المعنى المراد كلام العربي كما لا يخفى عليكم إ م ا أ ن يكون أ خ ب ا ر ا يلزم منها التصديق و إ م ا أ ن يكون أ و ا م ر يلزم منها التنفيذ م ن ه و ش ثالث كلام العرب أ م ر ينفذ وخبر يصدق الآية على النوعين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم د ب ن صنفوا تحت ا ل أ م ر ينفذ طيب واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه خبر و أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون خبر يبقى ا ل آ ي ة اشتملت على أ م ر واشتملت على خبرين الخبرين يلزم منهما التصديق اللي هو واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه الخبر الثاني واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون ا ل أ خ ب ا ر د ي لا بد أ ن تصدق وتصديق ا ل أ خ ب ا ر في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م سواء كان مصدر الخبر الله عز وجل أ و النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يلزم منه التصديق على وجه التمام يعني تسع ة وتسعين وتسع من ع ش ر ة في تصديق ا ل أ خ ب ا ر ما ينفعش وما يدخل العبد بهذه ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل إ س ل ا م بل يظل كافرا عياذا بالله تصديق ا ل أ خ ب ا ر يبقى الخبر ا ل أ و ل ا ن ي واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و س ي أ ت ي تفسيره الخبر الثاني واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون طيب استجيبوا تعال للأمر استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم تعلمون إ خ و ا ن ي هذه ا ل آ ي ة لو أ ن الله عز وجل رزقني و إ ي ا ك م ا ل إ خ ل ا ص ورزقني و إ ي ا ك م حسن الاستماع والعمل هي قطب الرحى في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن إ ش ك ا ل ن ا كله نقول لك يمين تقول لا نقول لك هذا خ ب ر تشك في الخبر هي دي ا ل ا ش ك ا ل ي ة عند كل المسلمين و إ ذ ا نظرت إ ل ى أ ه ل ا ل ب د ع ة وجدتهم انحرفوا عن هذه ا ل آ ي ة ولم يستجيبوا لله ولا للرسول وحين بين قلوبهم وبين ا ل س ن ة وسيحشرون إ ل ى الله عز وجل ف أ ر ج و الله يبارك فيكم إ معان النظر والتركيز في الاجتماع حتى نستوعبنا في ا ل آ ي ة من معان ا ل أ م ر اللي جه في ا ل آ ي ة استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم ا ل أ م ر هذا جاء موصوفا بوصف إ ي ه معنى موصوف بوصف أ ض ر ب مثال إ ح ن ا في دنيتنا لما واحد مثلا يريد أ ن يشجع أ ح د ا على تنفيذ أ م ر ه ي ب د أ يرغبه يقول له مثلا إ ي ه اعمل المشروع ا ل ف ل ا ن ان فعلته الارباح فيه كذا وكذا وكذا والجهد فيه بسيط ب ي ب د أ يرغبه ب أ و ص ا ف ح س ن ة للشيء الذي يريد أ ن يحمله عليه ودي د ر ج ة م ح م و د ة للترغيب في فعل ا ل أ ش ي ا ء الكلام ده بينا وبين بعضنا المفترض في ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة ما يكونش الكلام ذ ا ل أ ن دا عندك أ م ر من الله أ و من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لا بد من الانصياع ولا بد من الاتباع ولكن من ر ح م ة الله عز وجل بنا في بعض ا ل أ و ا م ر يذكر ا ل أ م ر ويذكر حسنه وينهى عن الشيء ويذكر قبحه لما ليطمئن القلوب التي فيها شيء ل ل ا س ت ج ا ب ة للامر الشرعي قال عز من قائل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان كان التكفي ولكن مزيد بعده نعي عن اتباع خطوات الشيطان انظر إلى رحمته بنا ومن يتبع خطوات الشيطان بالفحشاء والمنكر لا نعي عن ومن فإنه لنهي إلى رحمته يتبع مزيد يأمر يبقى يقول بعد تذهب أ ن إ ن س ا ن ا عنده شيء في قلبه جاء التحذير بالوصف ومن يتبع خطوات الشيطان ف إ ن ه ي أ م ر بالفحشاء و ا ل م ن ق ر كذلك في ا ل آ ي ة التي نحن بصددها استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم فيهن ا م س أ ل ة في ل غ ة العرب ي ممكن تشكل علينا نوضحها وهي ايه اذا شرطيه ركزوا معاي اذا ش ر ط ي ة يعني يفهم من الايه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم طيب هل ممكن يدعونا لما لا يحيينا ممكن و ا ح د يفهم كذا لا ده بقى فهم منكوس ل ل آ ي ة لذلك قال أ ئ ن ك التفسير أ ن ا ل ح ي ا ة وصف لازم لكل ما دعا الله إ ل ي ه ودعا اليه رسوله انتبهوا ا ل ح ي ا ة وصف لازم لكل ما دعا إ ل ي ه الله وكل ما دعا إ ل ي ه رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه معنى ا ل آ ي ة كما يلي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استغيبوا لله وللرسول لما يحييكم إ ذ ا دعاكم د ا المعنى ا ل س ب ي د يعني كل ما دعا اليه ربنا عز وجل أ و النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه حياتنا و أ ي د ع و ة غير ما دعا اليه الله وما د ع إ ل ي ه رسوله فيها س ه و ت ن ا و ظ ل ا ل ن ا و إ ن روج لها أ ه ل ا ل ب د ع ة وشمسن بها أ ه ل ا ل ت ح ز ق استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم هذه ا ل آ ي ة ورد فيها حديث شريف وعندنا احنا اصول التفسير أ و ل ح ا ج ة بتجيب سبب النزول ما كانش موجود تشوف هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه ا ل آ ي ة أ م لا بغير ذلك ك ذ ا أ خ ط أ ت الطريق الحديث الذي ورد في ش أ ن هذه ا ل آ ي ة رواه ا ل إ م ا م البخاري من حديث أ ب ي سعيد ا بن المعلى وهو من ا ل ص ح ا ب ة يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت أ ي ركعتين والنبي جالس فبينما أ ن ا أ ص ل ي نادى علي النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا سعيد أ ق ب ل أ ب و سعيد ب ع م ا ه ب يصلي مرحش ظل في صلاته حتى انتهى من صلاته ثم أ ق ب ل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له م يا أ ب ا سعيد ما منعك أ ن ت أ ت ي ن ي اذ ناديتك فقلت القائل أ ب و سعيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ل ل عليه ل ه و س أ م إ ن ي كنت في ص ل ا ة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا سمعت فيما أ ن ز ل الله علي استغيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم فقال أ ب و سعيد استغفر الله ولا أ ع ل م الحكم الشرعي هنا نقول من باب إ ت ح ا ف إ خ و ا ن ن ا و إ ن كان ليعمل به قال العلماء لو أ ن الشخص يصلي ص ل ا ة نفلا او فريضا ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم كان لزاما عليه أ ن يخرج ويستجيب لدعائه ولندائه ولكن الحكم انقطع بموت نبينا صلى الله عليه واله وسلم طيب استجيبوا لله وللرسول وإنه إ ذ ا دعاكم لما يحييكم تفسير السلف لهذه ا ل آ ي ة في ظاهره الاختلاف وعند النظر ليس ثم اختلاف بينهم إ ز ا ي مثلا يعني قال ق ت ا د ة استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم أ ي ا ل ق ر آ ن وقال م ز ا ه د استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم أ ي ا ل إ س ل ا م وقال الزبير بن العوام استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم للجهاد ا ل ق ر آ ن ا ل إ س ل ا م الجهاد بعد أ ق و ا ل أ ه ل العلم ا ل س ن ة ليس فيها أ ي اختلاف وحاصل ا ل أ ق و ا ل أ ن ن ا لزاما علينا أ ن نستجيب ل ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها المتمثله في الكتاب و ا ل س ن ة بفهم سلف ا ل أ م ة لذلك يقول العبد الصالح الصحبي الجليل عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه م إ ذ ا سمعت في كتاب الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ف أ ر ع ه ا سمعك يعني انتبه لذلك تجد خطاب ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا يا أ ي ه ا الناس يا بني آ د م دي اختبط ا ل ق ر آ ن ل ل ق و م وتجد أ ن الله عز وجل حينما يخاطب ا ل ل ي ب ع د الخطاب يتناسب مع أ و ل الخطاب أ ض ر ب مثالا قال تعالى يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد ا ل آ ي ة من س و ر ة ا ل أ ع ر ا ف كل العلماء قالوا إ ن الايه دي نزلت إ ر ش ا د ا للمؤمنين وتحذيرا مما كان يسلكه المشركون كانوا إ ذ ا طافوا بالبيت يطوفون عراه ف ج ا ت ا ل آ ي ة خذوا زينتكم عند كل مسجد قال له تم كان السياق يقتضي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا خذوا زينتكم عند كل مسجد فلماذا جاء يا بني آ د م خ ذ زينته مع أ ن المخاطب بها المؤمنون قال أ ه ل العلم فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ا ل آ د م ي إ ذ ا أ ظ ه ر عورته وبداها امام الناس خرج عن نطاق ا ل آ د م ي ة والتحق بالبهائم ا ل ع ج م و ا ت وعليه إ ذ ا ر أ ي ن ا أ ق و ا م ا يبدون عوراتهم ويظهرونها للناس إ ل ا إ ن كانت ز و د ة أ و ملك يمين ف ن س خ تماما أ ن ه خرج من نطاق ا ل د م ي ة والتحق بنطاق ا ل ب ه ا ء م ن ا ل ع ج م و ا ت فهم الذين لا يشترون عوراتهم امام الخلق نرجع إ ل ى آ ي ت ن ا قال عبد الله بن مسعود إ ذ ا سمعت في ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ف أ ر ي ه ا سمعك يعني افطن وانتبه لها فهي و ا ح د ة من اثنين إ م ا خيرا ت أ م ر به و إ م ا شرا تنهى عنه أ ي آ ي ة في ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا الذين امنوا تجد بعدها امر أ و نهي أ م ر أ و نهي يا أ ي ه ا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم طيب بعد ذلك بعد ا ل أ م ر ده دعاكم لما يحكم اي ل ل ش ر ي ع ة وسياتي التفصيل بعد ا ل أ م ر جاء ربنا عز وجل بخبر اللي هو أ ن الله يحول بين المرء وقلبه ليه يا اخوانا جاء ربنا بهذا الخبر بعد ا ل أ م ر ب ا ل ا س ت ج ا ب ة كان من المقبول شرعا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله و ا ل ر س و ل واعلموا أ ن الله واسع كريم أ ن الله سميع عليم أ ن الله جواد كريم ل أ ن انت استجبت لله وللرسول يترتب على ذلك أ ن يجازيك إيه السر بقى في قوله عز مثل قائل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ابتداء إيه معنى يحول بين المرء وقلبه؟ ما معناه ورد, مع ورد في معناه حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنه وهو عند ا ل إ م ا م أ ح م د وسنده صحيح من حديث أ ن س بن مالك ومن حديث أ م س ل م ة قال قلنا يا رسول الله نراك تكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد آ م ن بك وصدقناك اتخاف علينا فقال نعم إ ن قلوب العباد كلها كقلب رجل واحد بين إ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء انتبه الله ا يبارك فيكم والله ا ل إ ن س ا ن فينا يعجز عن شكر نعم الله عليه ولا يدري أ ي النعمتين أ ع ظ م أ ن خلق مسلما من أ ب و ي ن مسلمين أ م ان الله هداه إ ل ى الطريق وثبته على الحق لا ندري اي النعمتين أ ع ظ م فالثبات على الحق لا يقل ا ه م ي ة عن الوصول إ ل ى الحق ل أ ن ك ممكن أ ن تصل وفي الطريق تزل وتضل كما صنع أ ه ل ا ل ب د ع ة في مصرنا لا كسرهم الله عز وجل طيب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر ويحول بين الكافر وبين ا ل إ ي م ا ن واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه لذلك يقول الامام السعدي ر ح م ة الله عليه تفسيرا ماتعا لهذه ا ل آ ي ة يقول إ ي ا ك م يا ب ع ش ر المؤمنين أ ن تؤخروا أ م ر ا أ و ل ما يعرض عليكم حتى لا يحال بينكم وبينه إ ذ ا أ ر د ت م فعله معنى كلام السعد ايه م ر شرعي جالك إ ي ا ك أ ن تؤجل أ و تسوف لما اعذار أ و ه م من بيت العنكبوت فربما بعد ذلك تريد أ ن تفعل ا ل أ م ر يحال بينك وبين ا ل أ م ر ولله في كل شيء ح ك م ة واعلموا أ ن الله يحول أ ي يمنع بين المرء وقلبه بين المؤمن وبين الكفر وبين ا ل إ ي م ا ن وبين الكافر وده يا اخوانا نلاحظه فيما بيننا الواحد فينا ساعات يهم بفعل أ م ر الله ي ب ر ك فيكم من باب التنبيه في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ساعه ما الخطيب يطلع على المنبر ويخطب الموضوع بيختلف خالص بغض النظر من المتكلم الشخص اللي بيتكلم على المنبر ده ملوش ا اعتبار ده ده راجل بيبلغ شرع الله بغض النظر قبيح أ م جميل حسن أ م خبيث لا وعليه لا يشرع في دين الله عند الدخول المسجد أ ن تتكلم مع أ خ ي ك أ و تصافح أ خ ا ك هذه م خ ل ف ة ولا تغوص في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م بل النص الشرعي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم ا ل ج م ع ة أ ن ص ب فقد لغوت يعني لو ان شخصا يتكلم وانت بتستمع ومنتبه ل ل م و ع ظ ة وعاوز تستفيد ف ت له اسكت لغوت لغوت من باب التنبيه وما يحملن على ذلك إ ل ا ا ل م ح ب ة ل إ خ و ا ن ن ا فعند دخول المسجد لسماع الموعظه اجلس الشرع ما أ ب ا ح لك إ ل ا ركعتين تحيه المسجد عدا ذلك لا يحل لك الكلام و إ ن سلم عليك أ ح د رد السر و ا ل أ و ل ى أن ل ا يفعل هذا من باب التنبيه حرصا مني ع ل ي ك واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يبقى ده تهديد ووعيد من الله عز وجل للعباد إ ذ ا أ ت ا ه م أ م ر من الله عز وجل أ و من رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم أ ن يعدلوا ب ا ل ا س ت ج ا ب ة والتنفير والخضوع و ا ل إ ذ ع ا ن و ا ل إ ن ق ي ا د ف إ ن سوفوا و أ ج ل و ا فربما يريدون أ ن يفعلوا يحال بينهم وبين فعله ويندموا حيث لا ينفع الندم ثم ح ت م ربنا عز وجل ا ل آ ي ة بقوله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون ذا خبر والخبر ي ز م ه التصديق تهديد ووعيد من الله أ ي إ ن لم تستجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما فيه حياتكم وحال الله عز وجل بين قلوبكم وبين فعله اعلموا أ ن ك م إ ل ي ه تحشرون في أ ر ض المحشر وهناك يوفى الظالمون ويحاسبون على كل شيء ولا يظلم ربك أ ح د ه يا أيها الذين ن م و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم واعلموا أ ن الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون سؤال اللي هو ب ق ي خ ل ا ص ة ا ل م و ع ظ ة كيف أ ت ر ب أ ن ا و أ ن ت على ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول سؤال واضح أ ر ج و من إ خ و ا ن ن ا ان النعاس يلعبهم أ ن ينتبهوا فالنعاس من الشيطان في ا ل ص ل ا ة أ م ا في القتال فمن الرحمن شوف العجب يعني ل و أ ن ت مثلا رايح تحارب واقف كده على ا ل د ب ا ب ة والقتال شغال والنوم جالك من الرحمن طيب لو أ ن ت في ا ل ص ل ا ة أ و في درس علم من الشيطان وهذا عليه دليل وهذا عليه دليل إ ذ يغشيكم النعاس أ م ا ن ة منه وينزل عليكم من السماء ماء وقال النعاس ب ي صلى الله ل وسلم ي ه من الشيطان اي في ا ل ص ل ا ة وفي درس العلم فخذوا بالكم السؤال الثاني حتى, حتى نستعين بالله ونجيب عليه كيف أ ت ر ب ى أ ن ا و أ ن ت على ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول إ ذ ا دعانا اعلموا اخواني إ ن شريعه ا ل إ س ل ا م مش س ه ل ة لا هي السهل نفسه مش يسيره لا هي اليسر نفسه وكثير من إ خ و ا ن ن ا يعلق استجابته للنصوص على المتكلم و د ه خ ط أ خ ط أ بين المتكلم ده ما ت ش غ لا ش بلك يجب ا ب يقول لك ايه خرف يلقى الكلام في وجهه تكلم بحق ليس لك الا ا ل ا س ت ج ا ب ة لذلك كثير من اخوان ي ب د أ يتعلم لم ا لا تستجيب ا ل ر ج ل النهارده كان على المنبر ي ت ك ل م والله أ ص ل ه بلغبط وكدا اتى اللي قاله صح ولا غلط صح أ ب أ د ل على كلامه أ م أ ن ه خرف أ ص ل اه ك ل م ة أ ص ل ديا عوار في المستمع عوار في المستمع يبقى لابد أ ن ننظر كدا بشيء من ا ل د ق ة و ا ل إ ن ص ا ف وعدم الحيده كيف أ ت ر ب ى أ ن ا و أ ن ت على الاستجاب لله وللرسول إ ذ ا دعان بمعنى أ ق و ل لك غلط على دماغنا صح على دماغنا ده اللي احنا ع و ز ي ن ه نريد ان نصل لهذه ا ل م ر ح ل ة و إ ن ا ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة في متناول الجميع يعني على سبيل المثال ا ل ل ه يا أ خ و ا ن ا أ ك ث ر من خمسين في ا ل م ي ة مما ت س م ع و ا لم يخطر في بالي عند تحضير الموعظه ولكن أ ش ي ا ء بيمليها علي الواقع أ م ر بسيط خالص وانت و غير عن المسجد دلوقتي وجدت أ م و ا ر و أ ش ي ا ء م ع ل ق ة إ ش ا ر ة إ ل ى فرح هذا مخالف لشرع الله ومحرم ولا يجوز طيب القوم الذين يصنعون هذا أ ل ا يعلمون ا ل ح ر م ة يعلمون لماذا لم يستجيبوا اظن انها صح عدم ا ل ا س ت ج ا ب ة لله ولرسول لابد أ ن نبحث عن أ س ب ا ب ه ا و ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول لابد أ ن نبحث عن أ س ب ا ب ه و إ ل ا أ ن ا على يقين تام في كل م و ع د ة في أ ي مكان ما أ س م ع ه ل إ خ و ا ن ي من المسلمين من أ و ا م ر ش ر ع ي ة أ ن ا على يقين تام أ ن بعضهم أ ع ل م بها مني وما لي ا ل م ش ك ل ة فين لازم نبحث وندور يعني ا ل م ب ت د ع ة في بلادنا الذين خربوا البلاد والعباد لا يعلمون الحكم لا والله يعلمونه حق ا ل م ع ر ف ة واعرفهم ب أ ع ي ا ن ه م من أ و ل ه م إ ل ى آ خ ر ه يعلمون الحكم علم يقين أ م ا ل ما استجابوش ل ن ب ح ث عنه لا بد من البحث الدقيق ومن أ ج ل ذلك س ي أ ت ي في ا ل م و ع ظ ة بعض ا ل أ م ث ل ه والنماذج يكاد أ ن يطير العقل من ه و ل ه ا لما الناس تربوا صح فلما تربوا ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ل ي م ة أ ت ا ه م عبد حبشي مجدع ا ل أ ط ر ا ف ك أ ن راسه ز ب ي ب ة أ م ر ه م ونهاهم ف ا م ت س ل و ا ل ل أ م ر وللنهي لازم نفتش ونبحث أ ي ن الخلل أ ي ن الخلل في ا ل أ م ة ل ا و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة كما هي الكتاب بين أ ي د ي ن ا والسنه بين أ ي د ي ن ا والدروس تقام أ ي ن الخلل ولماذا ي ت أ خ ر المسلم عن ا ل ا س ت ج ا ب ة لله ولرسول إ ذ ا دعاه لما يحييه اعلموا ا س أ ل الله أ ن يشرح صدورنا و إ ي ا ك م للحق و أ ن يعيننا على ا ل ا س ت ق ا م ة على ا ل ش ر ي ع ة حتى نلقى الله اعلموا اخواني إ ن ا ل ا س ت ج ا ب ة لله ولرسول تدور حول معتقدين إ ث ن ي ن المعتقد ان درت عندك خلاص ما عنتش خ ا عليك اختل واحد من المعتقدين والله ب ا ء لو ان الله عز وجل احيا لك عبد الله بن مسعود ووعظك وارشدك لن يؤثر فيك لم الخلل ا في المعتقد ركز و الله ا يبارك فيكم المعتقد الاول ان يعتقد المسلم اعتقادا د ا ز م ا لا شك فيه ولا ريب أ ن ا ل ش ر ي ع ة جاءت ليسعد في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة ت ا ن ي أ ن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أ ن ا ل ش ر ي ع ة جاءت ليسعد المسلم في د ن ي ا قبل أ خ ر ى يعني إ ي ه الله عز وجل لما شرع و أ ن ز ل الكتاب على النبي ا ل أ م ي ن أ ر ا د منا شرعا إ ن نعيش ن في س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة نعيش محترمين اليومين اللي هنعيشه د ه ا ل م ع ت ق د طيب المعتقد ده ي ن ش أ إ ز ا ي واحد قالك ماشي فعلا لو المعتقد ده م ظ ب و ط أ ن ت معاك حق يعني واحد شرعلك تشريعات و ا ح د ب ل ك من أ ه ل ا ل أ ر ض قالك شوف التشريع ده、هو. لو مشيت عليه صح أ ض م ن ل ك ح ي ا ة س ع ي د ة فكيف إ ذ ا كان التشريع من الخالق السؤال ما فيش أ د ل ة على الكلام ده يعني ما فيش أ د ل ة على أ ن الغرض من ا ل ش ر ي ع ة نسعد في, في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ ي واحد فيكم و أ ن ا منكم أ ن ا لا ش ك في الكلام ده عاوز يعيش كويس على وجه ا ل أ ر ض بدلل يسافر جوه و ب ي ط ل ع بره ويعمل ب ج ي ي ب بيت ب ي ع م ل ع ر ب ي ة ا ل ك ل ا م ده كله ل يقول ه ي لك عشان عش ي كويس طيب م الهدف هو ا اللي عندك ده كويس ولكن تحقيق الهدف كيف تحقق الهدف انت لا كده بختلف م ع ك لما ل أ ن اله التفكير عندنا لا تستوعب كل شيء بل هي م ح د و د ة طيب اسمع اخي الفاضل حتى نقرر المعتقد حتى لا ي أ خ ذ ن ا الوقت دون أ ن ننهي الموضوع قال عز من قائد في ا ل ق ر آ ن وطبعا ا ل ق ر آ ن ده ب ا ل ن س ب ة لنا وفيش ولا كلب قال تعالى في موضعين من ا ل ق ر آ ن في س و ر ة طه وفي س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال وقوله الحق فمن تبع هداي فلا يضل ولا ي ش ق فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فعلق ربنا عز وجل على اتباع الهدى أ ر ب ع ة أ م و ر فمن اتبع وفمن تبع عدم الضلال عدم الشقاء عدم الخوف عدم الحزن وهي ي ديه مقومات ا ل ح ي ا ة ا ل س ع ي د ة في الدنيا قبل ا ل آ خ ر علشان كده لما قلنا يا اخوانا خذوا بالكم الشرع حرم علينا التعامل بالربا ومرواحك لبنك ا ل ت ن م ي ة و ا ل ا ق ت م ا ن الزراعي الذي خرب البلاد لا يحل و ا ع ط ا ئ ك ا ل ب ط ا ق ة لرجل ي أ ت ي بقرد محرم و أ ن ت مساعد على الربا واخبرك محرم ولا يجوز قبل تحت أ ي ض ر و ر ة إ ن كانت ربا ا ذ ن ا ل ل ه من فعله بحرب من الله ورسوله أ ب ابا القوم أ القوم ترتب على ذلك فساد وانهيار في كل شيء لما لان خلفنا المنهج لا بد ان نظل ولا بد من الشقاء قال أ ه ل العلم فلا يظل ولا يشق اي ظ لا في ل د ن يظل ا ي في الدنيا يعني إيه؟ يبقى مش على ب ص ي ر ة تبخالف بشتايه ولا يشقى في ا ل آ خ ر ة طيب لا خوف عليهم أ ي فيما يخدمون إ ل ي ه ولا هم يحزنون فيما تركوه و ا ل أ ر ب ع ة مقومات ا ل ح ي ا ة يبقى نرجع ث ا ن ي ونقول ل ا ع ت ق ا د ب أ ن الله عز وجل ما شرع إ ل ا لنسعد في ا ل ض ا ر ي ن من ا ل آ ي ت ي ن اللتين ذكرناهما سابقا و أ ي ض ا كلنا يعلم ربنا عز وجل لما خلق الخلق خلقهم ليتقوى بهم من ضعف لوالله ا طب لما أ م ر ن ا بعبادته و إ ف ر ا د ه ب ا ل ع ب ا د ة هل هو سبحانه وتعالى يحتج ا ل ل ع ب ا د ة لوالله ا هو غني يبقى شرع لنسعد في ا ل ض ا ر ي ن لذلك اقول لكم على ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا ً هداني تفكيري اليها منذ يومين أ ح د ع م ل افكر ومجهول وصدت ل ح ا ج ة م ع ي ن ة كنت في مكان كبير وصاحب المكان من ذوي ا ل أ م و ا ل ا ل ع ا ل ي وخبانك فوجدت عمل في المكان برنامج أ م ن ي وبرنامج رقابي على العاملين قال لي اتكلف يا شيخ علي اثنين مليون برنامج أ م ن ي وبرنامج رقابي قلت له ساكذب عليك قلت له تعلم قال لي تصدر يا شيخ قلت له تعلم بمعلم واحد من معالم ا ل ت ر ب ي ة نستغنى عن كل هذه ا ل أ م و ا ل قال لي ما هو قلتها م ر ا ق ب ة العمال لربهم عز وجل انتهى كل شيء وقالت لك هتعمل برنامج أ م ن ي ليه وبرنامج ا ل ق ب ل ي ما العمل اللي عندك يراقب ر ب ا شوف ي اخوانا أ خلل م ع ل م التربيه ب و ص ل لحد فين المساجد و لذلك إ ذ ا مرضت في مجتمع ووجدت ا ل أ ب و ا ب على المحلات م ح ك م ة و ا ل أ غ ا ل ي ق ك ب ي ر ة ودوائر الكمبيوتر ك ث ي ر ة اعلم أ ن المجتمع خرب ومن أ ج ل هذا يخاف بعضهم من بعض لما غ ي ا ب معلم ا ل م ر ا ق ب ة افتروا عباد الله فبتمسكنا ب ا ل ش ر ي ع ة في كل شيء نسعد والله في الدنيا قبل ا ل ا خ ر ة ولا ننفق شيئا إ ل ا وفيه م ن ف ع ة لنا تطبيق شرع الله فيما بيننا المسلمين والكافرين من يهود ونصارى و ش ي ع ي ي ن وغيرهم تطبيق شرع الله يغني ا ل أ م ة ويغني أ ه ل ا ل أ ر ض جميعهم عن أ ي ر أ س نووي على وجه ا ل أ ر ض عن أ ي حروب م د ل ر ة بتطبيق شرع الله و إ ل ى الله المشتكي يبقى ما شرعها ربنا إ ل ا لنسعد في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة المعتقد الثاني اللي هو يكون موجود بحس ايه مجرد تسمع النص ما ك ا ن م ن ش ايه المطلوب مني أ م ن ع امراتي بالتبرج سمعا وطاعه ايه المطلوب مني أ ب ي ناتي أ ص ن ع لهم أ ت م ل ا سمعا وطاعه بس مشان اكثر من كده لما عندك ع ق ي د ة أ ن تمسكي ب ا ل ش ر ي ع ة أ س ع د في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ه الامر الثاني وهو الاعتقاد الجازم ب أ ن ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م شملت كل مناح ا ل ح ي ا ة ما تركت من أ م ر من أ م و ر حياتنا إ ل ا وتكلمت فيه ل أ ن المعتقد ا ل أ و ل يقول لك أ ن ا مشي انا مصدقك و ه ت م س ك بالشرع لكن الشرع كلف ا ل اقتصاد اتكلم في ا ل ص ح ة اتكلم في التعامل مع الخارجيين ومع الداخلين آ ه أ ق و ل لك آ ه ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م شملت كل مناحي ا ل ح ي ا ة و أ ق و ل و ه ا لكم واسمعوها مني وبلغوها عني ونتكلم بملء الفي وباطمئنان القلب نتحدى أ ي رجل في العالم أ ن ي أ ت ي ب أ م ر من أ م و ر الدنيا ولم تتكلم فيه ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ن ت ح د ولولا خ ش ي ة ا ل إ ط ا ل ة ل أ ت ي ت لكم ب أ م ث ل ة مش عجب هي العجب نفسه في مجالات الطب وفي العلوم ا ل ك و ن ي ة وغيرها شملت كل مناحي ا ل ح ي ا ة ولعل بعض إ خ و ا ن ن ا الذين يعملون في مجالات الطب أ و في مجالات الفلك يصلون إ ل ى كثير من هذه ا ل أ م و ر ومن أ ع ج ب ما قرات م ع ل و م ة أ ت ح ف ك م بها والكلام دا كل أ ه ل الطب يقرون به ما يخالف في ذلك مخلوق إ ل ا من أ خ ط أ في علمه ع ل ا ق ة الرجل ب ا م ر أ ت ه ع ن الاتصال الاتيان هذه ا ل ع ل ا ق ة أ ح ك م ه ا الشرع غ ا ي ة ا ل إ ح ك ا م ف إ ذ ا انفصلت ا ل م ر أ ة عن زوجها ب ط ل ا ق أ و ب و ف ا ة أ و بخلع أ و بفسخ يعني واحد اتجوز واحده واتجوزها و ع ش ر ه ا مع ع ش ر ة ا ل أ ز و ا ج وبعد ذلك مات أ و طل أ و هي اختلعت أ و انفسخ العقد ل أ ن ك العقد باطل ف ا ل ق ض حكم ب ف س خ ه تعلمون ماذا أ م ر الشرع في ذلك أ م ر الشرع هذه المراه الا يقترب منها زوج بمعاشره ولا بنكاح إ ل ا بعد مرور ف ت ر ة ز م ن ي ة م ع ل و م ة تختلف باختلاف الحاله التي من أ د ل ه ا انفصلت عن زوجها طيب لو خالف كل ا ل أ ط ب ا ء قالوا ضرر و ب ل ا ي ة لا يعلمها الا الله لوصول ماء الرجل إ ل ى رحم ا ل م ر أ ة قبل انقضاء ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة ا ل م ع ل و م ة ف إ ن وصل دمار شرع الله شمل كل مناح ا ل ح ي ا ة أ ع ل م ن ا الشرع كيف نتاجر كيف ن اعلمنا ونشتري أ ع الشرع كيف نقضي حادتنا أ ع ل م ن ا الشرع أ ي الثياب نلبس أ ع ل م ن ا الشرع شعورنا أ ي شعر نزيد و أ ي شعر نبقي ما تركت من شيء ما تركت من تركت شيء وعليه إ خ و ا ن ي ف ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م جاءت لنسعد في الضارين دنيا واخره ايضا شملت كل مناح ي ا ل ح ي ا ة طيب الاعتقادين دول عندك وبقولهم تاني لو عندك شك ف واحد اتكلم معي ا بس مش دلوقتي لان بغياب واحد منهم صدقني ه ض ي ع ش ر ي ع ة الاسلام جاءت لنسعد في ا ل ض ا ر ي ن دنيا و ا خ ر ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م شملت كل مناحي ا ل ح ي ا ة السؤال بقى انت عندك ع ق ي د ة ان التمسك ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ن س ع ت في ا ل د ر ي ن اه فلماذا تركتها في هذا ا ل أ م ر وتمسكت بها في هذا ا ل أ م ر ليه دخلت تصلي الظهر ا ل ب ر ك ا ت والعصر أربع والمغرب ث ل ا ث ة و ا ل إ م ا م جهر في المغرب وما جهرش في الظهر والعصر ليه و ل ك ي ه كده طب لما ب و ك مات لم ا صنعت له م أ ت م ا الذي أ م ر ك ب ا ل ص ل ا ة هو الذي حرم عليك هذا أ و ل ي س هذا تناقض عندك و إ ل ا هذا جواب, جواب مقنع انت قلت نسعت في ا ل ض ا ر ي وقلت شملت كل مناحي ا ل ح ي ا ة تمسكت هنا وسبت هنا ليه طيب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ م ر ت ن ا عند الزواج ب أ و ا م ر م ع ي ن ة فلماذا استجبت ل ل م أ ذ و ن وللصداق وولي ا ل أ م ر و ا ل إ ش ه ا ر ولم تستجب و أ ت ي ت ب ا ل م ح ر م أ و ل ي س هذا تناقض ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م شملت العلاقات ا ل خ ا ر ج ي ة و ا ل د ا خ ل ي ة وقال ربنا عز وجل و أ ح ل الله البيع وحرم الربا فلماذا تركت البيع الحلال وتاجرت في المحرم و ت ع م ل ت بالربا أ و ل ي س في هذا تناقض يا اخوانا الرجل العاقل الذكي ا ل ف ط ن اللبيب لا يقبل على نفسه أ ن يكون متناقضا ل أ ن التناقض عوار في الرجل ودليل على خلل في العاقل ق ل ده معروف يبقى رجل مثلا زوجتي ن ا أ ح س ن انقذك الله هدى الصواب لا يظهر من بدن ا ل م ر أ ة شيء تبنت لما أ ل ب س ت ه ا النقاب وجعلت لا يرى منها شيء ل غ ي ر ة عندك أ ي ن أ ن ت من شرع الله فلما أ م ر ت ه ا لم لم ت أ ت م ر أ ن ت ا ش ر ه الله لها و أ ن ت خرجت عن شرع الله افطروا عباد الله انتبهوا حتى لا يقع أ ح د ن ا في تناقض استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم لذلك الشيء العجيب في شرع الله تجد مثلا أ ض ر ب مثال ا م ر أ ة وليكن مثلا اسمها ع ا ئ ش ة تزوجت من رجل الرجل ط ل ق ه تعتد ثلاث حيضات أ ولا ث ث نشر ولا يحل لها أ ن تتزوج ف ت ر ة العيد وان تزوجت فالنكاح باطل وهنا ضرر طبي عظيم طيب لو أ ن ع ا ئ ش ة نفسها تزوجت رجل آ خ ر ثم اختلعت اختلعت يعني طلبت الطلاق فطلقها ا ل ز و ج عدتها قد ي أ ل ك حيضه و ا ح د ة فقط لما وهي هي بذاتها ل ك شرع الله يبقى هنا ثلاث حيضات وهنا ح ي ض ة و ا ح د ة فقط والشخص هي الشخص ا ل م ر أ ة هي ا ل م ر أ ة لذلك نهى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن توطئ الحامل حتى تضع وقال نهى أ ن يسقي الرجل بمائه زرع غيره شرع ربنا عز وجل شرع كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه لذلك عار على مسلم على وجه ا ل أ ر ض في حياته الدنيا أ ن يذهب إ ل ى غيرنا ويلتمس الهدى في سنن غيرنا أ س أ ل ك م والجواب والسؤال مطروح على الجميع وكل يجيب نفسه بنفسه افي شرع الله د ي م ق ر ا ط ي ة لا والله ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة كفر أ ف ي شرع الله عز وجل تطلع إ ل ى ا ل إ م ا ر ة و ا ل ر ي ا س ة لا والله قال شيخ ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا طلبها أ ح د يمنع ولا يولاها افي شرع الله مجلس شعب وشورى ا ل وبرلمان لا والله لذلك لما سلك القوم هذا المسلك ضلوا واضلوا ولعلكم ت ل ا ح ظ و ن و أ ق ص هذا ا ل أ م ر ليعلمه الجميع وينتشر على الشبكه العنكبوتيه لما وصلت ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن إ ل ى مجلس الشعب وكان رئيس المجلس منهم والنواب من ا ل س ل ف ي ة ا ل م ز ع و م ة وذهب فريق من ضباط ا ل ش ر ط ة وعفو لحاهم و إ ط ل ا ق ا ل ل ح ي ة فرض فرض ك ف ر ض ي ة ا ل ص ل ا ة في الحكم وذهبوا يا الرئيس صاحب ل ح ي ة ونحن ضباط ا ل ش ر ط ة نريد هذا ما استطاعوا وهم في ا ل س د ة ولهم حق التشريع ما استطاعوا أ ن يستصدروا قرارا ب أ ن من في ا ل ش ر ط ة أ و في الجيش له أ ن يعفو لحيته ولا حرج عليه وهم الذين رفعوا الشعار الذي قالوا الاسلام ذ ي ق ل ل و ا ا إ هو الحل ل م ص ل ح ة ش خ ص ي ة وليس لشرع الله و أ ت ح د ى أ ن يثبتوا غير ذلك فطريق الصلاح ليس عن البرلمان بل طريق الصلاح التنفيذ و ا ل ت ر ب ي ة على معالم ا ل ت ر ب ي ة ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول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 ص ل الصحابه ة و س ا ا م على رسول الله ل الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين لله وللرسول ى يا أيها أمنوا استجيبوا إذا دعاكم لما ي ي ك و ع ل الله يحول م و ا أن ي ن المقى ل و ب وأنه إليه الصحابة تربوا ش ا ا ل ص ح ة ت ر ب على هذا المعلم وكانوا في ق م ة الاستجاب لله وللرسول ليه ب أ م ر ي ن ا ل ع ق ي د ة التي ذكرتهم اعتقاده ان صلاحه وسعدته وهناه في تمسكه بشرع الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ا ل ع م ر الثاني ا ل ش ر ي ع ة شملت كل مناحي ا ل ح ي ا ة أ ذ ك ر لكم بعض ا ل أ م ث ل ة لعل الله يجعلها سببا لي ولكم على ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول إ ذ ا دعانا لما فيه حياتنا ا ل ن ث ا ل الاول روى ا ل إ م ا م مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب يقول عمر بينما نحن في خيبر واستعصت علينا بعض حصونها قال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ع ط ي ن الرايه ا غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه يقول ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر والله ما احببت الاماره الا يومئذ مش عشان هيب الريس ئ أ و القائد عشان ل ايه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يقول عمر فلما أ ص ب ح ن ا تطلعت ل ل إ م ا ر ة تطلعت يعني ايه طاطات ب ر أ س ي حتى يراني النبي يقولي تعالى يا عمر فوقف النبي السلام وقال أ ي ن علي بن أ ب ي طالب انظر قال يا رسول الله إ ن ه أ ر م د أ ر م د عنده رمد ما يعني لعل حتان. أرمد. قال ائتوني به يقول فجيء ب ع ل ي يسحب مش هاي. يسحب. فجيء به فجلس بين يدي ا ل ويب س ل م فبصق النبي في عينيه يقول علي والله ما اشتكيت منهما قط كويس ش و بقى محل الشيء الايه فقال له النبي السلام يا علي اخرج امش ي ولا تلتفت وقاتل الناس فلان أ ن يهدي ل ل رجلا لك النعم اللعي ولا تلتفت ل ه بك خير حمر واحدا امشي من ف أ يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم سيدنا علي خ ذ ا ل ر ا ي ه ومشي والجيش وراه ي ي س أ ل سيدنا النبي على ح ا ج ة وسيدنا ا ن ب قال ه ما تلتفتش يعمل ا ي الروايه تقول وقف ولم يلتفت و ص ر ه وقال يا رسول على ما أ ق ا ت ل القوم الشاهد ما رضيش يلتفت ليه النبي قاله ما ت ل ت ف ت ش شفتوا اخوانا ا ل ا س ت ج ا ب ة ده اللي احنا عاوزين ن ص ل له يبقى لما اقول لك يمين يبقى هي يمين أ ب و ك ما تدعيله يبقى خلاص تبو ا ل ق ر آ ن بدعه تبو خروج النساء لزياده القبور بدعه تسمع الكلام امشي ولا تلتفت اراد ان يلتفت اراد ان ي س أ ل ا س أ ل بس لا تلتفتش تبي ازاي اتصرف قال لك م ا تلتفتش يعني لا تلتفتش ا س ت ج ا ب ة ليه يعلم ان الخير في هذا مثال اخر عند مسلم ا ل ب خ ا ر ي من حديث عبدالله بن مسعود يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أ ت ا ه داعي الجن واحد من الجن ج ا لسيدنا النبي قالوا تعالى قل لنا ا ل إ س ل ا م عشان نسلم يقول عبد الله بن نسلط فخرجت مع النبي ا ل س ل م بليل وبينما نحن في الصحراء انتبه خط ليا ل ن ب ي ا ل س ل م خطا ن على ا ل أ ر ض ع م ل و خط كده وقال له ا ل ن س ل ط قف ولا تتجاوزوا ما خطهوش وقف م استجابه ي النبي يقول المسؤولين ف ع أصواتا و فقال لي أتجاوز فوقفت حتى جاء الفجر لي فوقفت حتى استجيبوا لله ولرسول ا إ ذ ا دعاكم لما يحييكم واعلموا أ ن الله يحول بين المطر وقلبه و أ ن ه و ا ل ي تحشرون هو ا ل إ م ا م البيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن ورواه ا ل إ م ا م أ ح م د كده ما ينفعش افتح اترك ا ل أ و ل ا د كما هم سبحوا ي روى ا ل إ م ا م البيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن ورواه ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند و أ ص ل الحديث عند ا ل إ م ا م مسلم حاصل الحديث أ ن صحابيا يسمى جليبيب ا ل ر و ا ي ب تقول وكان دميم الخلق يعني ربنا سبحانه ت ع ا ل ى أ ح س ن كل شيء وله ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا تتزوج يا ج ل ي ب ي ما تتجوزي فقال ر ستجدوني و ل الله س كاسدا كاسدا يعني م ن ه يقبل فقال ولكنك عند الله لست بكاسد طيب بعد ف ت ر ة جاء رجل من ا ل أ ن ص ا ر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندك أ ي م قال نعم يا رسول الله أ ي م يعني إيه من لا زوج له سواء بكر او كان أو مرأة سيد ب بك كان ن أو ع ك أيّم؟ قال نعم يا رسول الله قال زوجنيها نعم قال قال الله رسول فقال الرجل نعم و ك ر ا م ة عين يعني على دماغي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أ ر ي د ه ا لنفسي مش أجوز هنا قال لمن يا رسول الله قال لجليبيب و قال جليبيب و حتى أ ش ا و ر أ م ه كويس راح الصحابي دخل على ز و ج ت ه في البيت فقال لها إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن ينكح ابنتك قالت نعم و ك ر ا م ة عين قال اصبري إ ن ه لا يريدها لنفسي إ ن ه يريدها لجليبيب قالت جليبيب خطبها فلان وفلان وفلان وجليبيب لاه الله ا لا نزوجه من ب ق ى لسمع الكلام البنت سمع الكلام وهي في خدرها فخرجت وقالت ل أ ب و ي ه أ ت ر د و ن على رسول الله أ م ر ه إيه ا ل ل ي قرأ ادفعوني ل ه أمره؟ الي فوالله ل م يضيعني الله ده اللي احنا عزيزه قبل ما كمل ا ل ق ص ة في هنا إ ش ك ا ل وضحه ك م الرجل وضحه ا م ا ا ل ك ب ا ل ر لما قال حتى أ ش و ر أ م ه و ا ل م ر أ ة لما قالت لاها الله لا نزوجه هل ا ل أ ب و ا ل أ م معترضين على سيدنا على ج ا ب ي ب لا والله ما القضيه ايه فيه ك ل م ة في الحديث وضحت ا ل إ ش ك ا ل إ ي ه الكلمه عباره عن إ ي ه أ ص ل يستحيل صحابي يؤمر ولا يمتثل دي م س أ ل ة نقطع ب ا س ت ح ا ل ت ه على ر أ س ه يكمل ا ل أ م ر فلما خرجت ا ل ف ت ا ة وقالت ل أ ب و ي ه ا ادفعوني إ ل ي فوالله لن يضيعني الله الروايه بتقول فلما قالت ذلك كانها جلت عن ابويها يعني ايه ا ل أ ب لما ق ا ل الكلام دا لسيدنا النبي و ا ل ز و ج ه لما قالت الكلام دا كانوا خايفين من البنت للبنت اللي ما ت و ف ي ش فعشان ك د ه قالوا ش ل ط ه ا بن شاور و اما ل ل ك لما سمعت البنت الكلام وقالت ادفعوني إ ل ي ه فوالله لن يضيعني لا يضيعني ا ل ل انفرضت أ س ر ي ر ا ل أ ب و ا ل أ م ورضي ة و أ ر س ل إ ل ى النبي ع ل ي الصلاه و س ل ا م وقال يا رسول الله رضيته م ن ك ح ن لابنتنا قال نعم قال هي لك هي لك خرجت ا ل م ر أ ة وتزوجت بجليبيب اسمع ن ه ا ي ة ا ل ق ص ة فلما تزوجت بجليبيب ودخل بها جاء داعي الجهاد حي على الجهاد خرج جليبيب بعد ان ت ه ت ا ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه وسلم جلس ركز معايا كده قال ل ل ص ح ا ب ة من تفقدون يعني من اللي مات من ا ل ص ح ا ب ة قالوا يا رسول الله مات فلان وفلان وفلان فقال من, تفقدون من تاني ف ق د مات فلان وفلان وفلان من تفقدون اللي حد من ا ل ص ح ا ب ة يقول له جليبيب لم يحصل اصله مش مشهور كما قال كاسد عبد دميم ا ل خ ل ق ة من تفقدون فلان وفلان انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني افقد جليبيبا المال جليبيب. جليبيب من ا لمالك ش ر ك ي ن ف ا خ ت ر ب منه ا ل ن ب ي صلى ل ل ا ه ع ل ي هو س ل م وقال قتل س ب ع ة وقتلوه هذا مني و أ ن ا منه ا ل ر و ا ي ة ب تقول ثم رفعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعدي وليس له سرير إ ل ا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفروا له قبرا ودفنه ثم رجع ل ل م د ي ن ة من باء به م ر ا د فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها العيش صبا و اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا ا ل ر و ا ي ة بتقول يا اخوانا بعدما جليبيب مات والعد والعده انقضت عده الموت أ ر ب ع ة اشهر وعشر ايام يحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تخرج من بيت زوجها حتى لو ضروره ة أربعة ما خالص، تخرجش تنحبش ش ر وعشر تيام لذلك فريعه بنت ا مالك ص ح ا ب ي ة جليله مات زوجه عهد النبي صلى الله عليه وسلم ق ص ة م ت و ا ايه كان له س ب ع أ ع ب د هربوا منه راح يجيبهم خلوه ج ا ي عليهم خلطوا عليهم و ت و ه ف ا ل م ر أ ة واحد لسيدنا النبي قال ان زوجي كان له س ب ع ة أ ع ب د فخرجوا فخرج في إ ث ن ي ن ف أ ح ا ط و ا به فقتلوه و إ ن بيته بعيد الملا في مكان وحش قفر أ ت ا ذ ن ل أ ن اعتد في بيت أ ه ل ي انظر قال ل ن ا نبي صلى ا ل ل عليه ه و س ل م ر و ح عندي بيت أ ه ل ك لسه م ش ن د ا ه ا قال ارجعي الى بيتك حتى يبلغ الكتاب أ ج ل ه مع أ ن ه ا تعيش لوحدها وفي بيت موحش قفر شرع الله و ا ل ا س ت ج ا ب ة لدين الله فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا ً كدا تقول الروايه فكانت انفق ا م ر أ ة ً في المدينه معنى كلمه انفق من النفاق بفتح النون وهو ضد الكساد يعني ايه مجرد معده جليبيب انتهت تصارع اليها الناس ل ي ت ز و و د ه الشاهد يا اخوانا ا ل ا س ت ج ا ب ة لله وللرسول إ ذ ا دعانا لما يحيينا ف إ ذ ا تربينا على هذا المعتقد نسرع ل ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة ن أ م ل إ ن شاء الله من كل اخ مسلم غيور على دينه أ ن يستجب لله ولرسول واذا دعاه أ م ر فليعلم أن ان ل خ ي فيه ر حتى و إ لم له يتضح وجه ا ل خ ي وليعلم ر ل أن ا س ع ا د ة فيه حتى و إ ن لم يتضح له وجه ا ل س ع ا د ة آ خ ر شيء يا اخوانا أ ر ي د أ ن أ ن ب ه إ ل ي ه ومن أ ر ا د أ ن ينشره عني فلينشره كان من المفترض أ ن تؤدى هذه ا ل خ ط ب ة في مسجد ا ل ش ر ب ج ي في ا ل ق ر ي ة وكان حرصنا على هذا المكان نظرت ل ك ث ر ة الناس في ا ل إ ق ب ا ل علي ه ولكن قام بعض أ ص ح ا ب القلوب السوداء أ ه ل ا ل ب د ع ة أ ه ل الضلاله ش ر ا ظ م من هذه البلده ة ومن غ ي ر ا ورفعوا ش ك ا ي ة إ ل ى و ز ا ر ة ا ل أ و ق ا ف ب ا ل ق ا ه ر ة فترتب على ذلك أ ن جاء المفتش و ت أ ر ي ب ا سيقع ضرر على أ خ ي ن ا إ م ا م المسجد وبناء على ذلك حتى يعلم الجميع أ ن هذا المسجد بفضل الله تحت سيطرتنا ولكن أ ر د ن ا نشر الخير ف أ ب ى القوم ك ذ ا أ ع ذ ر ن ا انفسنا أ م ا م الله وهذا الذي أ ر ي د أ ن أ ب ي ن ه ل أ ن كثير من القوم يقولون الرجل يترك ا ل ب ل د وينصرف لا والله أ ب د ا ً ولكن لا ننتقل إ ل ا إ ذ ا وجدنا عزوفا من الناس و م س أ ل ه العزوف تعالج أ م ا أ ن يصل ا ل أ م ر أ ن يقوم القوم ب ش ك ا ي ة الرجل ل أ ن ه سمح لنا مع أ ن ن ي بفضل الله من خريج ا ل م ؤ س س ة ا ل ر س م ي ة ومعي تصريح ب ا ل خ ط ا ب ة ومن أ ر ا د أ ن يطلع علي أ ط ل ع ه إ ل ي ه ولكن أ ب ى اهل ا ل ب د ع ذلك ل أ ن دائما وابدا كلام أ ه ل ا ل س ن ة غص في ح ل و ق م ب ت د ع ة هذا ش أ ن ه م وهذا ديدنهم وليعلموا لا علمهم الله أ ن رايه ا ل س ن ة مرفوعه بي وبغيري و أ ه ل ا ل س ن ة كثر كثرهم ر الله و أ ه ل حق لا يفت عضدهم شيء ولا يلينون على ما هو عليه ل أ ن ه الحق و إ ن أ غ ل ق هذا المكان فغيره من ا ل أ م ك ن ة م ف ت و ح ة وبناء عليه من هذه ا ل ج م ع ة إ ن شاء الله ستنتقل ا ل ج م ع ة من المسجد المشر إ ل ي ه إ ل ى هذا المسجد إ ن شاء الله عز وجل وهي ا ل ث ا ل ث ة من كل شهر عربي أ ي ض ا كان هناك درسا والذي حملني على الدرس لكي يعلم الجميع و أ ن ق ل الكلام عنه الذي حملنا على درس الخميس أ ن أ ه ل ا ل ب د ع ة كانوا ي أ ت و ن ب ش ر ا ظ م ا ل م ب ت د ع ة و أ ذ ن ى بهم يبثون الشر في ا ل ق ر ي ة ووالله الذي لا إ ل ه غيره ما أ ت و ا برجل سمعته أ و علمت باسمه إ ل ا و أ ع ل م م خ ب ر ه من مظهره مبتدع ضال لا يعرف شيئا عن شيء ولولا الحياء لسميت فالذي حملني على ذلك هو ذاك أ ب ا المبتدع أ ن ي أ ت و ا ي أ ت و ا والله عز وجل من ورائهم محيط وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم أ م ا أ ن ندخل معهم في صراعات ونذهب إ ل ى ا ل و ز ا ر ة و ن أ ت ي بتصريحات قدرنا اعلى من ذلك فلا نقف في خصوم مع مبتدع بل هو أ ح ق ر و أ ذ ن من أ ن أ ت ك ل م معه ب ك ل م ة و أ ق و ل له افعل ما تريد و ا ل ق ي ا م ة بيننا والقبر يضمنا ودافع عن نفسك حينما ت س أ ل لماذا حربت ا ل س ن ة في دعوتها أ ت ظ ن أ ن د ع و ة ا ل إ خ و ا ن فيها خير لا والله أ ت ظ ن أ ن السلفي ة ا ل م ز ع و م ة من أ ر ب ا ب ا س ك ن د ر ي ة الظلال فيها خير لا والله و إ ن كان فيهم خير أ ت ح د ا ه م و ا ل أ ي ا م بيننا هذا إ خ و ا ن ي أ ر د ت أ ن أ ن ب ه إ ل ي ه ولمن أ ر ا د أ ن ينقله عني ينقله بالحرف الواحد وبفضل الله عز وجل لا نخاف في الله أ ح د ا قط ل أ ن ا ل أ ق د ا ر بيد الله وربنا تبارك وتعالى ما يقدر على العبد إ ل ا الخير اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ ص ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آ ت ي نفوسنا تقواها و ذ ك ه ا أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرت ه ولا ميتا إ ل ا رحمت ه ولا مريضا إ ل ا شفيت ولا هما إ ل ا فرجت ه ولا كربا إ ل ا نفست ه ولا عسيرا إ ل ا ي ص ر ت ه ولا ضالا إ ل ا هديت ه ولا أ س ي ر ا إ ل ا فكككت و ل اللهم ئ ا إ ا إ ى أ ل ل ه س ا انا غ ا م نسالك ص ر ا ل إ ل م وعز ا م م س ل وأذل ل ي ن ا ش ر ونحن ا ل م ش ر ي اللهم نسألك إنا ن و في بيتك ونتوسل إ ل ي ك بصلاتنا هذه و ب أ ع م ا ل ن ا ا ل ص ا ل ح ة ونتوسل اليك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العليا أ ن توفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم ارزقهم يا ربنا ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه وجنبهم يا ربنا ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ئ ة اللهم من أ ر د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل م خير ومن أ ر د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بسوء فاجعل ك ي د ا م في ن ح ر ه و اجعل تدبيره تدميرا له وخذ ه أ خ ذ عزيز مقتدر و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و أ ق م ا ل ص ل ا ة